116. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم لَا لا يسمعون 117. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا 117. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين 118. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.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 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ ثَلْجِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أيام فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَ فَسْتَكْدَروا فِي الأقْضِ بِ غَيَر الحَقِّ وَقَ مَنْ أَشَدُّ مَِّا قُوَه أَلَ مِرَو أن اللهَّهَ الذي خَلَقَهُم وَأَشَدُّ مِنْهُم قُوَ وَكَانوا بِآياتِن يَجَخَدُون. أَأَلَمْ نَسْلُ نَعْلِيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ أَيَّامٍ حِسَّاتٍ فِيْ أَيَّامٍ حِسَّاتٍ لِنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون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 وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَضَلَّكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ 111. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعسبوا فما هم من المعتبين 112. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم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 وَلَ نُذيقَّذينَ كَفَروا عَذَبَ شَديدَ وَلَ نَجزَّهُم وَلَ نَجزَّهُم أَسْوََّ كَُوا يََّلُون ذَلِكَ جَزَاءُ عدَ إِلَّهِ النرون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 117. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين 118. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 119. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم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 الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 124. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا 125. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة 126. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 112. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 113. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي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 114. وظنوا ما لهم من محيص 115. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير 116. وإن مسه الشر فيأوس القنوط 117. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذالي وَمَا وما أظن الساعة قائمة 110. ولئن رجعت إلى ربي 111. إن لي عنده للحسنى 112. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا 113. ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا ساني اعرض وانا ابي جانبهم واذا مسه الشر فدو دعاء عريض قل ارئيتم ان كان من عند الله ثم كفدت به 117. أَضَلُّ أضل ممن هو في شقاق بعيد 118. سنريهم آياتنا وَفِي الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 119. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. 119. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط